أرضى بنصيبي يا شيخ وأطهر قلبي زين والله هذه كم دقيقة معي زين لعلها تتسعب كيف الرسالة كيف أرضى بنصيبي وأطهر قلبي يعني كيف أرضى برزقي أول شيء يجب أن تعلم علم اليقين أنه قبل أن تنفخ فيك الروح أول ما يكتب لك هو الرزق النبي صلى الله عليه وسلم وصفه حينما يأتي الملك وينفخ الروح يكتب الرزق والأجل وشقي أم سعيد إلى فرزقك محتوم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول للرزق أشد طلبا للعبد من أجله قال عليه الصلاة والسلام للرزق أشد طلبا للعبد من أجله فالمرء إذا وصل لمرحلة أن الرزق مقدر من عند رب العباد قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون ومعنى في السماء أي أن كل رزق يأتيك قدر لك من رب السماء جل وعز شان وتقدست أسماؤه لهذا إذا علمت أن رزقك قد حسم أمره وأنه لا يزيد بشقاء ولا ينقص بسعادة رزقك لا يزيد بالشقاء ولا ينقص بالسعادة لأن الله قدره وقدر لك أسبابه هنا تطمئن النفس على الرزق وأما العمر لأن الله ما ضمن إلا العمر والرزق وجعل الهداية عليك جعل الهداية أما العمر فاعلم أنه لن ينقص من عمرك ثانية لأن الله عز وجل كتب الآجال وكتب متى المرء يذهب لقبره ومتى يرى ملك الموت فلا أنا ولو اجتمعت الأمة جمعاء على يأخذ بثانية من حياتك لن يأخذوا أصحاب الكهف آووا للكهف وأراد القوم بهم قتلة إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم واضح إذن أرادوا بهم القتل فالله عز وجل أمر أن يناموا وزادهم عمرة جل وعز وجل حتى لا يأخذ أحد من حياتهم إذا الله ضمن لك عمرا وضمن لك رزقا إذا أنت حتى ترضى بنصيبك اعلم أن الناس لن يزيدوا من عمرك ولن ينقصوا من رزقك فلماذا تجزع؟ إذا نقص رزقك أو وقعت في مصيبة قدره الله من فوق سبع سماوات إذا زاد رزقك لم يزد بسبب فلان أو فلانة بل قدر الله أن يجعل هذا الفلان أو الفلانة سبب لزيادة رزقك فقط إذن هم أسباب ومسبب الأسباب هو رب العباد ما نحتاج لنقلق أن تطمئن طالما العمر الذي فيه معول الحياة والرزق الذي فيه معول أسباب الحياة بيد الرحمن إذا لا تخف